يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجبن الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث العاشر قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا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 يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فعنا يستجاب لذلك قال الحديث اخرجه الإمام مسلم هذا الحديث جعله المصنف رحمه الله من احاديث جامع العلوم والحكم اي من الاحاديث التي جمع فيها وقصر فيها القول للنبي صلى الله عليه وسلم مع انها تحمل معاني كثيرة وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي خصه الله سبحانه وتعالى بها من وجوه فصاحته عليه الصلاة والسلام وضربا من ضروب الإعجاز الذي أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه فإن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خص من بين الرسل بجوامع الكلم واعتبر ذلك من خصائصه ومما وهبه الله تعالى واعطاه وهذا الحديث يجعله اهل العلم اصلا في باب اجابه الدعوه ويعتبر هذا الحديث اصل في باب استجابه الدعاء اذا دعا الانسان الرب جل وعلا فإن أحب أن يكون دعاؤه مستجابا فليلتزم ما جاء في هذا الحديث أن يطيب مطعمه أن يطيب عمله أن يطيب سلوكه أن يغلب عليه جانب الورع فلا يدخل على جوفه شيئا من المال الحرام واذا نهي الانسان عن ان يجعل في جوفه شيئا من مال الحرام فجعله ذلك في الثياب في اللباس في غيره من وجوه الاستعمال من باب اولى وانما جاء ضرب المثلي بالماء بالاكل وبالطعام وبملء الجوف لأن أكثر ما ينفق الإنسان على نفسه من ماله ما يختص بالطعام أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من رواية مسلم فهو من أفراد مسلم وليس من البخاري وهو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد أشار الشارح إلى أن مسلما أخرجه من روايه فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو اسناد رواته ذقات فهو صالح للاحتجاج ويكفي ان مسلما رحمه الله اخرجه حيث يدرج في الصحيح وان البخاري ومسلما رحمه الله اذا روى عن شخص فإن روايتهما بمذابة التوثيق، ولهذا يقال إنما أخرجه الشيخان أو أحد أخرجه الشيخان أو أحدهما قد تجاوز القنطرة، وأن الرواة الذين يخرج لهم البخاري ومسلم. قد تجاوز القنطرة يعني قنطرة البحث والتفتيش لانه ثبت باخراجه باخراجه ما له ثبت توثيقه هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن, عن بال المسلم هذه الحقيقة هي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب أي منزه عن كل نقص وعن كل عيب فهو مطهر من النقائص إن الله طيب والطيب المراد به هنا الطهارة والنزاهة عما يعكر الصفوة وعما يظهر فيه ما يسوء الانسان ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه طيب ولذلك لا يقبل من بني ادم الا الطيب يعني من القول او العمل فان كان من العمل فالمراد به الطاهر المنزه من كل عيب ونقص وإن كان من القول فإن الله تعالى يريد منا أن تكون أقوالنا طيبة بمعنى أنها بعيدة عن ما يشينها من الرياء والسمعة وما ينشأ من خلاف ونزاع بين أطراف المؤمنين لذلك قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل من الأعمال ومن الأقوال إلا ما كان طيبا مبرعا ونزيها من الخطأ ومن الغلط ومن الفسق ومن الجهل ومن الكفر فهذا الذي يقبله الله تعالى وأما ما دنس بشيء من ذلك من عدم النساة والطهارة فإن الله تعالى لا يقبله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين لأن الرسل هم القدوة الذين يقتدى بهم والاسوه التي يتأسى بها وكل أمة أمرت بأن تقتدي بنبيها وبرسولها حتى يحين موعد النبي عليه الصلاة والسلام فعندئذ تلتزم باتباع هذا النبي لذلك جاءت الأوامر والتكاليف يتساوى فيها الأنبياء والأمم يتساوى فيها الناس من حيث التكليف اما من حيث الثواب والاجر فان هذا يتفاوت فيه الناس اخلاصا وايمانا وصلاحا ولهذا فضل انبياء الله جل وعلا على سائر الناس لان الله تعالى لان الله تعالى خصهم بامور لا ينبغي لهم ان يتخلفوا عنها ومن ذلك ذكر الله ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما قال هذا يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لما سأله بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قائلين يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلنا مستجابي الدعوة ان كل من اراد ان تكون دعوته مستجابة فليطب مطعمه لذلك لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجعله مستجاب الدعوة فقال له عليه الصلاة والسلام مبينا بأن هذا أمر ليس بصعب وبأنه يمكن للإنسان أن يحقق له ذلك فما عليه إلا أن يطيب النفق قال عطي بن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 أي كلوا من الأموال الحلال كما جاء في آية أخرى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من هذا المال الحلال تكونون مستجابي الدعوة وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عدم اجتناب الحرام أن الوقوع في أكل المال الحرام يكون سببا في عدم قبولي اذا اجابه عدم قبولي دعوتي الداعي كما قال عليه الصلاه والسلام ان الرجل يطيل السفر والرجل المسافر له دعوه مستجابه وأن هذا المسافر لا يجد من الوقت ومن الزمن ما يصلح فيه شأنه يطيل السفر أشعث اغبر أما الأشعث فالمراد به من انتشر شعر رأسه حيث لا يجد الوقت الذي يرجل فيه رأسه وأما الأغبر وأما الاغبر فهو الذي انتثر وامتلع شعر رأسه بالتراب وذلك لأنه قد يلاصق التراب في منامه ولا يعيش في البيوت أو في القصور التي يمنع منها الغبار ونحوه فحالته رثة ومن كانت حالته رثة يعني ينظر الناس إليه بنظر الشفقة ويأمل الناس له ما يحسن ويصلح شانه ولذلك يقول ولله المذل الأعلى أن مثل هذا يستحق أن تجاب دعوته لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالته لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا وان كانت هذه حاله لكنه لم ينال لم ينال هذا الحق الا اذا اطاب مطعمه يقول الإمام ابن رجب هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ذابت عن عدي بن ذابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وخرجه الترمذي وقال يعني حديث حسن غريب خرجه الترمذي وقال حديث, حديث غريب وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري ولا تعارض هنا بين قول الترمذي وبين اخراج الامام مسلم لهذا الحديث فان الامام الترمذي انما يقول في الحديث الذي يدور او يكون مداره على الصغار من التابعين او على اتباع التابعين انه حديث حسن ولا يقصد بقوله حديثا حسنا انه في مرتبه دون مرتبه الصحيح وليس الحسن عنده قسيما للصحيح وإنما المراد به كشف عن مدار رواية هذا الحديث من عليه مدار الرواية فإن كان من صرار التابعين أو التابعين وصفه بأنه حسن نعم ها؟ قال وقوله نعم واما قوله وسط هذا من كلام ابن رجب يريد به انه ثقه وسط يعني الثقة عند علماء الحديث من توافرت فيه ثلاثة شروط من كان ضابطا من كان عدلا من كان تاما الضبط فيريد الحافظ ابن رجب ان فضيل ابن مرزوق وان وصف بانه وصف ثقه لكنه ليس باعلى او باوثق الرواد وانما قد يوجد في حديثه شيء من الخلل نعم الاصل أن من اخرج له معا او اخرج اي واحد منهما له لكن ما هو معلوم ان الامام مسلم رحمه الله قسم الرواة الى ثلاثة طبقات وقال انه يصدر الباب باحاديث الثقات، وقد يتبعهم احاديث من تكلم فيه من تكلم في بطه اما من حيث العدالة فهو عدل وهؤلاء اخرج الامام البخاري انه وهؤلاء اخرج الامام ذكر الامام مسلم انه يخرج لهم في المتابعات قوله ان الله تعالى طيب هذا قد جاء ايضا من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب يحب الطيبة نظيف يحب النظافة جواد يحب الجود قال خرجه الترمذي وفي اسناده مقال قال والطيب هنا معناه الطاهر يعني المنزه عن كل عيب ونقص والمعنى انه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها وهذا كما في قوله تعالى الطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون والمراد من قوله تعالى ان الله طيب لا يقبل الا طيبا المراد المنزهون من ادناس الفواحش واوبارها وقوله لا يقبل لا يقبل الا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة ولفظه لا يتصدق احد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا فعلمنا ان المراد بالطيب هنا يعني الحلال المباح وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا طيبا من المفسدات كلها كالرياء والعجب والعجب ومن الاموال يعني طيبا من الاموال لما كان طيبا حلالا وان الطيب توصف به الاعمال والاقوال والاعتقادات فكل هذه تنقسم الى طيب وخبيث يعني فالطيب والخبث هنا بالمعنى الاعم قال الإمام ابن رجب وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى يعني إن الطيب يدخل في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبتك كثرة الخبيث ولو نظرنا إلى أن المعنى المراد لرأينا أن المعنى يشمل الوجهين الذين ذكرهما بمعنى الطهارة والنزاهة وبمعنى الحل والإباحة فهما مقصودان ولذلك جاء الوصف بهما على سبيل التقابل فكل من فكل قول او عمل مباح حلال او طيب منزه عن العيب والنقص يسمى طيب. ويستعمل في الاقوال والافعال كما اشار الى هذا بقوله وقد قسم الله تعالى الكلام الى طيب وخبيث فقال جل من قائل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار فالمراد بالخبث هنا والطيب يعني الطهاره والنزاهه وعدمها والله تعالى يقول اليه يصعد الكلم الطيب ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائس. ووصف الرسول صلى الله عليه ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائس. قال وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا وصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله الذين ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وإن الملائكة تقول عند الموت أخرجي, أو اخرجي ايتها النفس الطيبة كانت الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين وان الملائكة تقول يعني لبني ادم عند الموت اخرجي, أخرجي ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب وان الملائكه تسلم عليهم عند دخول الجنه كما قال تعالى ويقولون لهم طبتم الملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وهنا فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقول لهم طبتم قال وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخليه في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أي بسبب هذه الزيارة فالمؤمن كله طيب فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده وهذه هي مواطن الاعمال والاقوال بما سكن في قلبه من الايمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الاعمال الصالحه التي هي ذمرة الإيمان وداخرة في اسمه وهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل قالوا من أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه وهذا هو محل الشاهد من الحديث وأن يكون حلال فبذلك يزكو عمله وبهذا الحديث إشارة إلى أن الله تعالى لا يقبل العمل ولا يزكو يعني العمل عند الله إلا بأكل الحلال وان اكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبولا فانه قال بعد تقريره ان الله لا يقبل الا طيبا فانه قال بعد تقريره يعني ان الله طيب قال لا يقبل الا طيب وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فإذا كان المؤمنون مطالبين بأن يكونوا من أكلة المال الحلال فالرسل مطالبون بذلك من باب أولى لأن هذا وصف كمال وصفات الكمال في الرسل أولى منها وأدق منها من غيرهم من الناس يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون علي قال وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمرون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح فما دام الأكل حلالا فالعمل أصح أو فالعمل أصح ومقبول فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا لا نعم هناك تلازم لأن عادة غالب من يدعو الله ويتوجه إليه بالدعاء أنه يمد يديه يرفعها ولهذا شريع رفع اليدين عند الدعاء وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التعذية مع التغذية بالحرام. وقد أخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تلوت هذه الآية أو قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا قال فقام سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نمت لحمه من سح. فالنار أولاده قال هذا الحديث أخرجه ابن ابن مردوية في تفسيره والطبراني في الظاهر أن الطبراني أخرجه في معجمه كما جاء ذلك في كتاب تفسير ابن كثير وذكره الهيثمي في المجمع يعني في مجمع الزوائد على اعتبار ان الهيثمي اخرجه في معجمه الكبير قال وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر وهذا في الحقيقة مما لوحظ على الشارف أن بعض الأحاديث التي يريدها ويستدل بها فيها ضعف لكن قد يخفف من العتب أنه يكشف عن هذا الضعف قالوا وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من اشترى ذوبا بعشر الدراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه يعني ذلك الثوب لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه ثم أدخل أصوعيه بأذنيه فقال صمتا يعني الأذنين إلا ما أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن معناه قال أخرجه البزار وفي إسناده ضعف شديد قال وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة وهذا إنما يسوقه رحمه الله لبيان شواهد هذا الحديث قال وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرزي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 نفقتك حرام زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور قال ويروى من حديث عمر رضي الله تعالى عنه نحوه ايضا باسناد فيه ضعف كل هذا يؤكد ويشهد لحديث الباب بان قبول الاعمال متوقف على حلها وطيبها